اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاع على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلق الانسان من نطفه امشاج نباتين فجعله صيرا ان اهديناه السبيل ان شاكرا وان ما كفورا ان اعددنا للكافرين سلاسل واغلالا والسعير ان اعددنا للكافرين سلاسل واغلالا يشربون من كاس كان مزاجها كان مزاجها كفورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرون ذا تفجير يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قم قريرا ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قم قريرا فوقم اللهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صدر جنته وحرير مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا 119. متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا 110. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا 111. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كافة قوارير قوارير من فضه قدروا فتقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليه الولدان خَلَدٌ اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ام نصرا واذا رايت ثنا رايت نعيما وملكا كبيرا عانيهم ثياب سندس خضر واستبرق وحن اساور ميم فيضه وسقهم ربهم شرابا طهورا واذا رايت ثم رايت نعيم قوم وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحليها ساور من فضه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 او كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا سبحان الله سبحان الله ان نهى